بسم الله الرحمن الرحيم والبخاوى الليل إذا تدام وزكر من الأولى ولا تُوفَ يُغْضِيك رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدِكَ وَوَسَطَ جَهَ جَ وَلَنْ نَسْهَ وَوَسَطَ فَأَمَّنْ إلا فذا ثم نرو فأن من يسيم فلاتفنرو ان ترى لك فخا